أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأبضل الصلاة وأسكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين كان كلامنا في شرح الفقرة الثانية من دعاء أبي حمزة وهي ولا تمكر بي في حيلة شك المعنى الثاني والمراد به أن الله سبحانه يعاقب أهل المكر إما بنزول بلاء عليهم في الدنيا أو بالنار في الآخرة وسمى معاقبة المكر مكر المعنى الثالث إبطال المكر <تصفيق> وهذه المعاني الثلاثة معاني مجازية المعنى الرابع معان المجازية بالاتفاق. المعنى الرابع التدبير للإضرار بالغير في خفية ومن حيث لا يشعر. وقد ادعى من فسر المكر المسند إلى الله سبحانه بالمعنى الرابع أنه معنى حقيقي للمكر وليس معنى مجازية ومع إمكان حمل المكر على المعنى الحقيقي فلا تصل النوبة إلى حمله على المعنى المجازي فالمعنى الرابع متقدم رتبة على المعاني الثلاثة الأولى ولكن تقديم المعنى الرابع على المعاني المتقدمة مشروط بإثبات أن المعنى الحقيقي للماكر معنى لا مذمة فيه ولا دلالة فيه على النقص وأنه يليق بالله تبارك وتعالى فهل المعنى الحقيقي للمكر كما قال هؤلاء أصحاب القول الرابع أو إن المعنى الحقيقي للمكر مشوب بالخبث والسوء وفيه دلالة على النقص والمذمة الحسن في هذا الخلاف يتوقف على تحديد المعنى الحقيقي للمكر فيلزمنا أن نبحث عن المعنى الحقيقي للمكر ولكي ننطلق في البحث عن المعنى الحقيقي للمكر من عسس صحيحة فيجب أن نبدأ بالمقدمات اليقينية عندنا ثم نرتب هذه المقدمات اليقينية للتوصل إلى المجهول وهو تحديد المعنى الحقيقي للمكر فنقول مبتدئين باليقينيات إن الذي يتبادر إلى أذهاننا عندما نسمع كلمة الماكر هو معنى مشوب بالنقص والمذمة فلو قيل مكر زيد بقاسم ولم توجد أي قرينة في الكلام أو في المقام تدل على سوء في زيد أو خبث فأنا لا أعرف أي واحد من هذين الرجلين لفهمت من كلمة مكر أن المتكلم بصدد إسناد السوء إلى زيد ولم أقل إن كلمة المكر تدل على التدبير الخفي وهو أعم من الحسن والقبيح بل أفهم أن زيد رجل سيء بمجرد أني سمعت أنه مكر بقاسم فإذا كلمة, كلمة مكر في زماننا يتبادر منها معنا يستبطن السوء والخبث. هذه هي المقدمة الأولى المقدمة الثانية الذي يتبادر إلى أذهاننا من كلمة المكر وهو معنى يستبطن السوء بنفسه يتبادر إلى أذهام جمهور العلماء في العصور التي سبقتنا إلى عشرة قرون مضت فإننا لو نظرنا إلى كتب التفسير وكتب اللغة لوجدنا أنهم يجتهدون في تأويل المكر المسند إلى الله سبحانه وسعيهم لتأويل المكر المسند إلى الله تبارك وتعالى يدل على أنهم في ارتكازهم اللغوي كلمة المكر مشوبة بالسوء وتدل على الذم والنقص فالذي يتبادر إلى أذهاننا من كلمة المكر هو الذي يتبادر إلى أذهانهم من هذه الكلمة إلى القرن الرابع حيث وقفنا على كلمات المفسرين وعلماء اللغة فإن جمهورهم يؤول كلمة المكر المسند إلى الله سبحانه ولكن, هذا ولكن هاتين المقدمتين غير كافيتين لأننا نريد إثبات أن المكر في زمان نزول القرآن الكريم يدل على معنى يستبطن السوء والخبث ومجرد إيصال هاتين المقدمتين البحث إلى تحديد معنى المكر إلى القرن الرابع غير كافا فمن أين لنا أن معنى المكر في زمان نزول القرآن هو بعينه معنى المكر في زماننا وفي القرون التي سبقتنا إلى القرن الرابع بد لنا أن نستعين بواحد من أمرين طبعا نحن لا نقول إلى الزمان الرابع بل إلى قبل الزمان الرابع الخليل مثلا توفي في القرن الثاني سنة مئة ومع ذلك فإن الخليل يظهر من كلامه في العين أنه يسعى لتأويل المكر المسند إلى الله سبحانه فلو علمنا معنى المكر إلى القرن الثاني يبقى السؤال قائما من أين لنا أن معنى المكر في زمان نزول القرآن أخذ فيه قيد الخبث والسوء لعل كلمة المكر قد تغيرت في هذا القرن بعد أن نزل القرآن بفترة يسيرة تغير معنى كلمة المكر فصار معناها يستبطن السوء ولم يكن كذلك في زمان نزول القرآن لا بد لنا من أن نضيف مقدمة وهي قاعدة يستند إليها العلماء وأصلها عند العقلاء وهي قاعدة قصالة عدم النقل لو علمنا معنى كلمة مثل كلمة التمر نعلم أنها في زماننا تدل على هذه الفاكهة الخاصة التي تؤخذ من النخلة وشككنا أنها في زمان الجاهلية هل تدل على هذه الفاكهة أو كانت كلمة التمر موضوعة لمعنى آخر فإن العلماء يقولون الأصل عدم النقل فإن تغير اللغة وإن كان أمرا مسلما لا ينكر تطور اللغة أمر لا ينكر إلا أنه تطور بطيء وغير محسوس عادة حتى باعتراف من يد يدعو إلى القول باعتبار اللغة كائنا حيا كالجرجي زيدان فإنه أيضا يعترف بأن تطور اللغة أمر بطيء فإذا شككنا في مفردة من مفردات من مفردات اللغة أنها قرأ عليها تغيير في معناها فإننا نستند إلى أصلت عدم النقل وننفي التغيير المحتمل فإذا ثبت عندنا أن كلمة المكر تدل على السوء والخبث إلى زمان القرن الرابع أو القرن الثاني فإننا نضيف أصالة عدم النقل فنقول إن كلمة المكر تدل على هذه الخصوصية وهي خصوصية السوء والخبث في زمان نزول القرآن فإذا كان الأمر كذلك وأثبتنا من خلال تبادرنا اليوم وتبادر من سبقنا إلى القرن الرابع أو الثاني وأصالت عدم النقل أن نثبت تبادرا خصوصية السوء من كلمة المكر في زمان نزول القرآن الكريم فالتبادر علامة على الحقيقة هذه هي المقدمة الرابعة نقول إن المعنى المتبادر من المكر مشوب بالسوء والخبث، وهذا المعنى المتبادر في زماننا هو المتبادر قبل زماننا هو المتبادر في زمان نزول القرآن الكريم بأصالة عدم النقل فالتبادر علامة على الحقيقة فنتيجة ذلك أن نثبت أن المعنى الحقيقي للمكر قد أخذ فيه السوء والخبص وعلى هذا فالمكر لا يليق بالله المكر بالمعنى الحقيقي لا يليق بالله تبارك وتعالى فلا بد من تأويل المكر المسند إليه تبارك اسمه هذا هو الذي تقتضيه الأصول العلمية التي يستند إليها العلماء في تشخيص معنى كلمة من الكلمات اللغوية فلننظر إلى من ادعى أن المعنى الحقيقي للماكر لم يؤخذ فيه حيثية السوء والخض وأن المكر بحسب المعنى اللغوي أعم من الحسن والسيء فلننظر ماذا أقام هؤلاء من الدليل لإثبات أن المكر لا دلالة فيه على سوء ولا مذمة قد نظرنا في أدلتهم فوجدناها تنتهي إلى ثلاثة أدلة الدليل الأول دعوة أن المكر في اللغة أعم مما هو حسن ومما هو سيء هذا هو دليلهم الأول الدليل الثاني قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فقد استنبطوا منها من قوله تعالى هذا أن المكر منه سيء ومنه حسن الدليل الثالث أن المكرى في الحرب غير مذموم ولذا قيل الحرب خدعة هذه هي أدلتهم على أن المكرى لا دلالة فيه على سوء ولا نقص ولا مذمة وجميع هذه الأدلة غير ناهضا بإثبات ذلك أما الدليل الأول وهو دعوة أن المكر في اللغة أعم فهو مجرد ادعاء لا إثبات له ولم يثبت من كتب اللغويين القدامى ولا من أشعار العرب مثلا في الجاهلية ولا من القرآن الكريم ما يدل على أن المعنى الحقيقي للمكر أعم مما فيه سوء ومما لا سوء فيه واللغة لا تثبت بمجرد الادعاء بل لابد لها من دليل وأما الدليل الثاني وهو قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ففيه أولا أن غاية هذا الاستدلال إثبات أن المكر في الآية الشريفة قد استعمل في الأعم من المكر الحسن والسيء والاستعمال كما قال العلماء أعم من الحقيقة فلعله استعمال مجازي سمي التدبير الخفي مطلقا سمي مكرا على سبيل المجاز فالاستعمال لا يثبت الحقيقة إن قلت الاستعمال المجازي لابد فيه من قرينة فما هي القرينة في الآية الشريفة على أن الاستعمال مجازي قلت القرينة كلمة السيئ فإن كلمة السيء بنفسها تدل على أن المكر فيها المراد به الأعام من التدبير الحسن والتدبير السيء ليصح تقييده بأنه سيء. وثانيا وهو العمدة لأن الإرادة الأول إرادة تنزلية قلنا ذلك وثانيا إن استعمال كلمة المكر في الآية في التدبير الخفي الأعم من الحسن والسيء ممنوع بل المكر في الآية مستعمل في التدبير السيء الخبيث واستدلالكم بالآية على أن المكر فيها مستعمل في الأعم من التدبير الحسن والتدبير السيء مبني على أن الوصف بكلمة السيء جاء في الآية لأجل التمييز، وهذا فاسد نقدا وحلا أما النقد فبموارد. نذكر كم مورد عشرة موارد يكفي. فبموارد. النقد الأول. بأعظم آية في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فإنه لو كان الوصف لا يستعمل إلا في التمييز فلازم ذلك أن يكون الله أكثر من واحدا ليكون قوله تعالى الرحمن الرحيم تمييزا لله الذي هو رحمن الرحيم عن الله الذي ليس برحمان ولا رحيم فيوجد أعبر تعبير خطأ لغويا فيوجد اللهم مثلا الله الرحمن الرحيم والله الذي ليس برحمان ولا رحيم ليكون قوله تعالى الرحمن الرحيم مميزا لله الرحمن الرحيم عن الله الذي ليس برحمن ولا رحيم وهذا باطل النقد الثاني ياسين والقرآن الحكيم فلو كان الوصف دالا على التمييز دائما ودالا على أنما ما قرأ عليه الوصف أعم من الموصوف ومن غيره لكان قوله تعالى والقرآن الحكيم دالا على وجود أكثر من قرآن الأول هو القرآن الحكيم والثاني هو القرآن غير الحكيم فجاء الوصف الحكيم ليميز هذا القرآن عن ذاك وهذا أيضا باطل النقد الثالث قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فلو كان الوصف دائما للتمييز ودالا على وجود من هو غير موصوف بهذا الوصف أو ما هو غير موصوف بهذا الوصف لكانت الآية دالة على وجود قرآن غير عظيم النقد الرابع قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق فإن الذي خلق وصف فلو كان كل وصف دالا على وجود غير الموصوف بهذا الوصف لكان هذا الوصف دالا على وجود رب لك غير الذي خلق وأنك مأمور بأن تقرأ باسم ربك الذي خلق لا باسم ربك الآخر الذي لم يخلق وبطلانه وباهر النقد السادس أو الخامس قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم فإنه لو كان الوصف يدل على التمييز دائما لدلت الآية على وجود رب لك غير عظيم النقد السادس قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فإنه لو كان كل وصف للتمييز لكان قوله تعالى البيت الحرام دالا على وجود كعبة أخرى جعل الله الكعبة البيت الحرام ولم يجعل الكعدة التي هي ليست بيتا حراما وهذا باطل النقد السابع قوله تعالى إن أنزلنا التوراة هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا فلو كان كل وصف للتمييز لدلت الآية على وجود نبيين لم وأن التوراة جعلت للنبيين الذين أسلموا أما النبيون الذين لم يسلموا لم تنزل لهم التوراة النقد الثامن قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلو كان كل وصف للتمييز أدلت الآية على وجود شيطان ليس برجيم فهذا الاستدلال استدلال منقوض من جهات شتى نحن اقتصرنا على هذه النقود وإلا فالنقود لا حصر لها وأما الحل بأن الصفة قد تأتي للتمييز وقد تأتي للمدح كما في بسم الله الرحمن الرحيم وقد تأتي للذم كما في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليست الصفة دائما للتمييز وقد ذكر ذلك علماء البلاغة والعلماء الذين كتبوا في علوم القرآن الكريم فقد ذكروا أن من أساليب البلاغة بل من أهم أساليب البلاغة بل أهم أساليب البلاغة على الإطلاق الاجاز والاطناب وذكروا أن الاطناب على أصناف وذكروا أن من أصناف الاطناب الاطناب بالزيادة وذكروا أن الاطناب بالزيادة يكون لأسباب ودواع وذكروا أن من دواع الاطناب بالزيادة التمييز ومن دواعي الإطناب بالزيادة المدح ومن دواعي الإطناب بالزيادة الذم وإذا كان الأمر كذلك فإنما ورد في الآية ولا يحيق المكر السيء من الإطناب بالزيادة بداعي الذم كما في قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تدل على أن المكر مكرين مكر حسن ومكر سيء ودلالتها على وجود مكر غير سيء متوقف على أن الوصف بداع التميز ولا أقل من الشك في أن الوصف بداع التمييز أو بداع الذم، فيلزمك إقامة الدليل على أن الوصف بداع التمييز لا بداع الذم، ولم يقم دليلا على ذلك فالدليل الأول إذا مجرد الدعاء والدليل الثاني أيضا ينتهي إلى مجرد الدعاء واللغة لا تثبت بمجرد الادعاء وأما الدليل الثالث الحرب خدعة ففيه أولا أنه أيضا استدلال بالاستعمال والاستعمال أعام من الحقيقة والمجاز من قال إن هذا الاستعمال حقيقي لعله مجازي فأثبت أنه استعمال حقيقي فيعود الحديث وثانيا لو سلمنا أن استعمال كلمة الحرب في قولهم الحرب خدعة على وجه الحقيقة، فعدم ملامة الخد، فعدم ملامة المخادع في الحرب، ليس دليلا على أنه خادع مخادعة حسنة. وأنه مكر مكرا حسما بل من جهة المزاحمة لأجل أن الحرب تدعو إلى الانتصار على العدو والخدعة أمر مذموم في نفسه كما أن القتل أمر مذموم في نفسه فكيف بررت الحرب القتل؟ كما بررت القتل تبرر الختيعة فإذا عدم المذمة وعدم الملامة على المكر في الحرب لعله يكفي الاحتمال لعله لأجل أن الحرب مورد للتزاحم بين سوء المكر وبين حسن النصر وإذا تزاحم الأمران فيكون من موارد الغاية تبرر الوسيلة ونحن تكلمنا عن هذه العبارة الغاية تبرر الوسيلة وقلنا إنها ليست صحيحة على إطلاقها فإن الغاية لا تبرر الوسيلة دائما ولا يمكن أن نبطلها على إطلاقها فلا يمكن أن نقول إن الغاية لا تبرر الوسيلة أيضا هذا باطل بل يكون المورد من موارد التزاحم، فننظر في أهمية هذين المتزاحمين أهمية الغاية وأهمية الوسيلة، فندرس درجة أهمية هذا ودرجة أهمية ذاك، ثم نعمل التزاحم والموازنة بينهما ونأخذ بالراجح، فإذا كانت الغاية أهم بررت الوسيلة وإن كانت الوسيلة أهم فإنها لا تبرر فإن الغاية لا تبررها فمن الغاية التي تبرر الوسيلة ما يصنعه الطبيب من بتر بعض أعضاء بعض المرضى لحفظ نفسهم من الموت فإنها غاية تبرر الوسيلة لأن التزاحم يكون بين حفظ العضو وحفظ الروح وحفظ روح الإنسان أهم من حفظ بعض أعضائه وقد تكون الغاية غير مبررة للوسيلة كما في باتر بعض أعضاء أو أقراف الولد من أجل تشجيعه مثلا على الدراسة فإنها غاية لا تبرر الوسيلة إذا القوم بأن الحرب خدعه إنما هو في قوة أن يقال إن الحرب غاية تبرر هذه الوسيلة هذا بالنسبه إلى الأدلة التي استند إليها القائلون بأن كلمة المكر المسندة إلى الله سبحانه مستعملة في معناها الحقيقي والمتحصل إلى هنا أن المكر بحسب ما يتبادر إلى أذهاننا معنا مشوب بالسوء ولا يصح إسناد شيئا فيه مشوبة أو شائبة السوء إلى الله سبحانه فإن الله سبحانه منزه عن كل عيب ولكن الذي ينبغي أن لا نغفل عنه هو تحديد الهدف من هذا البحث ما هو الهدف من هذا البحث بعد كل هذه الأبحاث المعقدة عادة العلماء يدرسون ثمرة البحث قبل الخوض فيه ولكن أحياناً يؤجلون البحث في ثمرة البحث إلى آخر البحث ما هي ثمرة هذا البحث؟ هل الغاية من بحثنا هذا؟ أن نثبت أنه يصح أن نصف الله سبحانه بأنه ينكر؟ هل هذه هي غاية هذا البحث؟ الجواب كلا إذ لا شك في أنه يصح أن يوصف الله سبحانه بأنه يمكر فإن القرآن الكريم قد وصف الله بأنه مكر وبأنه يمكر وأضاف المكر إلى الله أفأمين مكر الله فليست الغاية من هذا البحث أن ندرس أنه هل يجوز أو لا يجوز وهل الغاية من هذا البحث تحديد معنى المكر المسند إلى الله سبحانه من حيث المصداق فمثلا مكر الله باليهود في قضية عيسى بن مريم من حيث المصداق هل الغرض من بحثنا أن نعرف ما هو مصداق مكر الله باليهود في قضية عيسى حيث شبه لهم الجواب كلا لأن المقصود بمكر الله باليهود في قضية عيسى بن مريم عليه السلام معلومة بحسب ما ورد في الروايات من أنه قد فسر ذلك بأن الله شبه لهم فصلبوا عيسى بن مريم وهم لم يصلبوه وإنما صلبوا شبيهه وهو رجلا منهم إذن من حيث المصداق معنى مكر الله معلوم وإنما الغرض من هذا البحث غرض لغوي بحت وهو أن معنى المكر في اللغة هل هو معنى أخذ فيه الخبث والسوء او لم يؤخذ فيه هذا القيد وهذا ليس بحثا شرعيا بل هو بحث لغوي بحث ولكن هذا ما يمكن ان يقال في تبين الثمرة ولكن الانصاف ان الثمرة من هذا البحث ليست مختصة بتحديد المعنى اللغوي لكلمة المكر بل يترتب على هذا البحث مرة مهمة وهي إسناد المكر إلى الله سبحانه في غير الموارد التي جاءت في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة فيجوز لي إذا كان معنى المكر ما يعم التدبير الخفي الحسن يجوز لي أن أقول مكر الله بزيد وأنا أقصد المعنى الحقيقي للمكر فأسند المكر بما له من المعنى الحقيقي إلى الله سبحانه في غير الموارد التي جاءت في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة وأما إذا كان معنى المكر معنى قد أخذ فيه السوء والخبث وفيه دلالة على النقص والمذنة فلا يجوز لي أن أسند المكر إلى الله سبحانه إلا بما جاء في القرآن والسنة فهذه ثمرة شرعية تترتب على هذا البحث أما من حيث البحث اللغوي فقد تكلمنا في معنى المكر وقلنا إننا نجد في أنفسنا أنه يتبادر إلى ذهننا من كلمة المكر خصوصية السوء ودلالته على النقص والمذمة وأما من حيث الحكم الشرعي فإن هذه مسألة ثقهية يرجع كل منكم فيها إلى من يقلد من الفقهاء بقيت كلمة تكررت في كلام كثيرا من علماء اللغة وهي أن أصل المكر الالتفاف أو أصل المكر شجرة ملتفة وهذه كلمة لم نعلق عليها ونحن نعلق عليها بتعليق سيال نافع في هذا البحث وفي غيره من المباحث لأن هذه كلمة تتكرر أصل المعنى كذا عندما يقال أصل المكر شجرة ملتفة يراد بهذا أن كلمة المكر وإن كثر استعمالها في الحيلة والخديعة والاحتيال إلا أن كلمة المكر لم توضع في الأصل للخديعة والحيلة وإنما وضعت لشيء آخر ثم استعملت في الخديعة وهذه كلمة لا بد أن ندرس المقصود بها ما هو مرادهم بهذه الكلمة هل مراد علماء اللغة أن كلمة المكر قد وضعت في أول الأمر للشجر الملتف ثم بعد ذلك نقلت هذه الكلمة عن هذا المعنى عن الشجر الملتف إلى الخديعة والحيلة هل هذا مقصودهم دعوة أن كلمة المكر مثلا منقولة ما الذي يترتب على هذه الدعوة دراسة تاريخ دلالة هذه الكلمة هل هذا هو مقصودهم أن هذه الكلمة كانت في السابق لهذا المعنى ثم صارت لهذا المعنى أو مرادهم إن كلمة المكر لها معنى حقيقي وهو الشجر الملتاف وأما استعمالها في الخديعة والحيلة فاستعمال مجازي وإن كان كثير الدوران على الألسم هذا مقصودهم لن يبين علماء اللغة مقصودهم بهذه العبارة ونحن لا يعنينا مقصودهم وإنما يعنينا دراسة درجة كثرة الاستعمال لأن كثرة الاستعمال لها درجات ولكل درجة حكمها الذي يخصها الدرجة الأولى من كثرة الاستعمال أن يبلغ الاستعمال من الكثرة حدا يوجب هجر المعنى الأصلي للكلمة ونسيانه بحيث لا يتبادر إلى ذهن أحد من أبناء اللغة إلا المعنى الجديد فهذا يسمى النقل والمعنى الأول يعد مهجورا فإذا أطلقت الكلمة بعد زمان النقل فتحمل على المعنى الجديد كما هو الحال في كلمة الصلاة في عرف المتشرعة فإنه إذا قيل هل صليت لم يتبادر إلى ذهن السامع إلا العبادة الخاصة ولم يتبادر إلى ذهن أحد الدعاء المطلق وإن كانت كلمة الصلاة في أصل اللغة موضوعة للدعاء المطلق وعلماء الأصول يضربون مثالاً سيئا ولكن لا بأسا ننقل مثالهم يمثلون بكلمة الغائط فإنها في أصل اللغة موضوعة للمكان المنحدر ولكنها فيما بعد انتقلت هذه الكلمة من هذا المعنى إلى معنى آخر وهو ما يخرجه الإنسان من بدنه ولو أن أحدا تلفظ بهذه الكلمة لم يفهم السامع في زماننا ذلك المعنى ولم يختر في باله فهذا يسمى بالنقل فإذا بلغت كثرة الاستعمال حدا يهجر المعنى الأصلي ويصير اللفظ دالا على المعنى الجديد لا غير، فإذا اللفظ يصبح ظاهرا في المعنى الجديد ويحمل على المعنى الجديد إذا صدر اللفظ من متكلم بعد النقل. هذه هي الدرجة الأولى من درجات من درجات كفرة الاستعمال. الدرجة الثانية أن يكثر استعمال لفظا في معنى ولا يهجر المعنى الأول، ولكن تبلغ كثرة استعمال اللفظ في المعنى الجديد حدا يتبادر المعنى الجديد من اللفظ، كما يتبادر المعنى الأصلي. فإذا أطلق هذا اللفظ يتبادر منه معنيان: المعنى الأول، المعنى الأصلي، والمعنى الثاني هو المعنى الجديد. وهذا أيضا يوجب حدوث الوضع الذي يسميه الأصوليون بالوضع التعيني فكلمة المكر مثلا تصبح دالة على معنيين راية ما في البين أنها وضعت بالوضع التعيني بإذاء الشجر الملتف وأما دلالتها على الخديعة والاحتيال، فبالوضع التعيني أي الحاصل قهرا نتيجة كثرة الاستعمال فإن كثرة الاستعمال توجب أنسا بين اللفظ والمعنى بحيث يتبادر هذا المعنى من هذا اللفظ عند إطلاقه فيصبح اللفظ مشتركا لفظيا مثل كلمة العين دلاً على أكثر من معنى، ويحتاج تعين أحد معانيه إلى قرينة معينة تخصص المقصود بهذه اللفظة من هذين المعنيين الدرجة الثالثة لكثرة الاستعمال أن يبلغ أن تبلغ كثرة الاستعمال لحداً يصير يصير استعمال اللفظ في المعنى الجديد من المجاز المشهور لا يصير معنا حقيقيا بل يبقى مجازيا ولكنه مجاز مشهور مثل استعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع واستعمال كلمة قمر في الرجل الجميل فإنه هذا الاستعمال لم يبلغ من الكثرة حدا يصير معنى حقيقيا فلو قلت رأيت أسدا لم يفهم السامع أنك رأيت رجلا شجاعا بل يفهم الحيوان المفترس ذا ولكن لو قلت رأيت رجلا شجاعا يرمي سهما أو ممسكا بسيفه أو متعمما بعمامة بيضاء مثلا فإنك لا تحتاج مع بيان هذه القرينة التي تصرف عن المعنى الحقيقي لا تحتاج إلى قرينة تعين المعنى المجازية المقصود وهو رجل الشجاع وهو رجل الشجاع من بين المعاني المجازية الكثيرة فتصير كثرة الاستعمال موجبة لتعين هذا المعنى المجازي من بين سائر المعاني المجازية وهذا يسمى بالمجاز المشهور ولو كان الاستعمال خاليا من كل قرينة فإنه يحمل على المعنى الحقيقي لا على المجاز المشهور ولكن إذا وجدت قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي وهي كلمة ممسكا بسيفه أو يرمي رمحا سهما مثلا فإن هذه القرينة لا تحتاج إلى قرينة معينة أيضا بل تكفي القرينة الصارفة وهذا مثل أن تقول قمر بني هاشم فإن الإضافة إلى بني هاشم تصرف عن إرادة المعنى الحقيقي وهو القمر الذي في السماء، فإنه ليس لبني هاشم خصوصية في هذا القمر، لا توجد أقمار في السماء مثلا أحدها لبني هاشم والآخر لغيرهم مثلا. وليس هذا على وليس هذا الوصف على وجه بداع المدح أو الظلم، فإنه لا تعينا للقمر من هذه الجهة حتى يحتاج إلى مدح أو ذم. إذن المجاز المشهور هو المجاز الذي يستعمل فيه اللفظ استعمالا كثيرا ولكن لا تبلغ كثرة الاستعمال حدا توصله إلى المعنى الحقيقي فما هو مقصودهم؟ إذا قالوا الأصل في معنى هذه الكلمة هو هذا المعنى هل المقصود أن المعنى الذي وضع له اللفظ الوضع له هذا اللفظ هو هذا المعنى ولكنه هجر وصار اللفظ موضوعا لمعنى جديد هذا أمر لا قيمة له حتى بالنسبة إلى علماء اللغة تاريخ كل شيء لا بد أن ينظر فيه أحيانا تترتب عليه ثمرة وأحيانا لا تترتب عليه ثمرة نعم لو كان اللفظ له أصل في لغة أخرى مثل كلمة قوارير مثلا يقال أصلها فارسي أو كلمة نيرنج التي مرت بنا قبل أيام مثلا يقال أصلها فارسي هذا له له ثمرة أحيان وكما يقال كلمة زير مثلا أصلها كلمة صفر أو ما شاكل ذلك لأجل بيان ترابط اللغات فيما بينها ووجود تسرب لبعض الكلمات من لغة إلى أخرى هذا قد ينفع الذين يبحثون في تاريخ اللغات أو الذين يبحثون في فلسفة اللغة، ولكنه غير نافع بالنسبة إلى مم إلى علماء المعاجم الذين يبحثون عن المعنى اللغوي للكلمة. فإذا أرادوا هذا المعنى فلا أثر له على الأقل لا ثمرة له بالنسبة لما دعه له ثمرة بالنسبة إلى غيرنا لا يعنينا. هذا لا ثمرت له بالنسبة لنا إن كان مقصودهم أن هذا اللفظ قد وضع في الأصل لهذا المعنى والآن صار دالا على معنيين على الشجر الملتف على الاحتيال والخديعة هذا أيضا لا يعنينا لأن الذي يعنينا هو دلالة اللفظ على هذا المعنى دلالة حقيقية وأما أن هذه الدلالة الحقيقية لها تاريخ أو ليس لها تاريخ هذا لا يعنينا مثل الفقيه يعنيه أن هذا الرجل مسلم أما أنه أجداده مسلمون أو ليس مسلمين هذا لا يعنيه الاحتمال الثالث أن يكون مقصودهم أن استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى استعمال مجازي مشهور وعما المعنى الحقيقي له فهو هذا المعنى وهو الشجر الملتف مثلا إن كان مقصودهم هذا فهذا كلام مهم بالنسبة لنا فإنه إذا كان مقصودهم أن كلمة المكر معناها الحقيقي هو الشجر الملتف وأما استعمالها في الخديعة والاحتيال فاستعمال مجازي مشهور فنقول إذا وردت كلمة المكر في آية أو رواية ولم تكن مقرونة بدليل يدل على إرادة المعنى المجازي لم تكن مصحوبة بقرينة فإننا نحملها على المعنى الحقيقي وهو الشجر الملتف ولكن إذا وردت محفوفة بقرينة تدل على عدم إرادة المعنى المجازي فنحمله. على عدم إرادة المعنى الحقيقي فنحمله على إرادة المعنى المجاز ولكن الذي يهون الخطب أنه لا يوجد مورد بالنسبة لكلمة المكر لا يوجد مورد نحتمل فيه أن كلمة المكر الواردة في آية أو رواية يقصد بها الشجر الملتف بل المراد بالمكر في الآيات والروايات هو التدبير الخفي سواء كان المشوب بخبث أو غير المشوب بخبث، وأما احتمال أن يراد به الشجر الملتف هذا غير واردا، وإذا كان الأمر كذلك فهذه كلمة لا ثمرة لها بالنسبة لنا هذه الكلمة من اللغويين ليس لها ثمرة بالنسبة لنا يبقى الحديث في أن كلمة المكر نحتمل أنها موضوعة للشجر الملتف اسم لشجر ملتف مثل كلمة السعدانة اسم لهذا الشجر الخاص مثلا كلمة الرمانة اسم لهذا الشجر الخاص كلمة الماكر اسم للشجر الخاص وهو الشجر الملتف لو احتملنا أن المكر اسم للشجر الملتف وأنه لم يصر حقيقة في الاحتيال والخذيعة وإن كان هذا الاحتمال احتمالا ضعيفا لو كان هذا الاحتمال قائما فاستعمال كلمة المكر المسنده إلى الله والمسنده إلى البشر استعمال على سبيل الاستعارة والمجاز حتى لو أريد أن كلمة المكر ليست اسما للشجر الملتف بل هي اسم للالتفاف فإنه أيضا استعمال المكر المسند إلى الله والمسند إلى البشر استعمال مجازي والحصيلة أن نسند إلى الله سبحانه كلمة المكر فيما ورد إسناد المكر إليه في القرآن الكريم وفي السنة ومن ذلك ما ورد في هذا الدعاء الذي يرويه أبو حمزة الثمالي رحمه الله فإنه أسند المكر إلى الله فنسند المكر إلى الله بالنحو الذي ورد وأما ما زاد على ذلك فنحن متوقفون والحمد لله أولا وآخرا